أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله نبدأ في دروس التجويد من المعهد الشيخ الاسلامي العلمي من كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله عليه نبدأ في الكتاب الشيخ في بداية الكتاب بيتكلم عن مقدمة وبعد كده هيتكلم في مسائل التجويد يقول الشيخ رحمة الله عليه في المقدمة يقول اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة وإليك مبادئ فن التجويد هو الشيخ بيتكلم في المقدمة ديت عن مبادئ فن التجويد يعني كل علم من العلوم زي ما قالوا له عشرة مبادئ اللي هي الحد والموضوع والثمرة الحد يعني اسم العلم ده ايه وتعريفه ايه والموضوع العلم ده بيتكلم في ايه وبعدين ثمرة العلم ده وفضله نسبته للعلوم وبينسب لأي نوع من نوع العلوم والواضع لهذا العلم من اللي حط مسائل العلم ده والاستمداد وحكم الشرع في هذا العلم لاستمداد يعني استمدنا قواعد العلم ده منين جبنا القواعد بتاعته والأحكام بتاعته منين والحاجة العاشرة اللي هي مسائل مسائل العلم بتتكلم في ايه فالشيخ بدأ في المقدمة دي بيتكلم على المبادئ العشرة للتجويد فبيقول تعريفه التجويد لغة التحسين يقال هذا شيء جيد اي حسن ودوت الشيء اي حسنته يعني التجويد في اللغة اللي هو التحسين شيء جيد يعني شيء حسن وفهو في في اللغة التجويد التحسين والاتقان يطلق على إتقان الشيء التجويد الشيء يعني تحسين واتقانه يعني هو يبقى شيء حسن جيد متقن واصطلاحا إخراجه كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه يعني في اصطلاح علماء التجويد والقراءات بيعرفوا علم التجويد ده ان هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطاء حقه اعطائه حقه ومستحقه فيعني في كده تعريف التجويد بيجتمع على ثلاث اشياء مهمة اللي هي ان كل حرف خرج من مخرجه وحنتكلم ان شاء الله في اثناء الدراسة على مخارج الحروف يبقى هو اول حاجة ان هو يخرج الحرف من مخرجه الامر الثاني عشان يبقى احنا بنتكلم على التجويد الامر الثاني اللي هو ركن من اركان التجويد اعطاء الحرف حقه وحقه يعني زي ما هيفصل هي الشيخ بعد كده ان هو الحق الحرف اللي هو الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف يعني في صفات ثابتة او لازمة وفي صفات من صفات الحروف يعني صفات عارضة فالصفات اللازمة ديت اللي دي حق الحرف صفات لازمة يعني لا تنفك عن الحرف يعني الحرف ده متصل بالصفات ديت على طول ما بتسيبوش يعني ومستحق الحرف هي الصفات التي تنشأ عن هذه الصفات الذاتية أو اللازمة يعني عندنا صفات عارضة بتنشأ عن هذه الصفات اللازمة أو الذاتية فدي سموها مستحق الحرف الصفات العارضة للحرف فالصفات الذاتيه زي ما هيقول قال وحق الحرف صفاته الذاتيه اللازمه له كالجهر والشده والاستعلاء والاستيفال والغنه وغيره يعني كل دي صفات لازمة للحرف لا تنفك عنه ما, بتسيب ما بتسيبش الحرف الحرف دائما متصل بهذه الصفات فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا يبقى الحرف لو ما تص لو, لو, لو نطقنا به مش متصل بصفة من الصفات ديت يبقى ده في لحن في خطأ في ميل عن وصول وأحكام التجويد ومستحق الحرف صفاته العارضية الناشئة عن الصفات الذاتية يبقى هي صفة عارضة للحرف تعرض للحرف ده تنشئ عن الصفة الذاتية أو الصفة اللازمة لهذا الحرف فهي ممكن تأتي مع الحرف أحيانا وممكن تتركه أحيانا فيقول الصفات العرضية ديت قال كالتفخيمي فإنه ناشئ عن الاستعلاء وكالترقيقي فإنه ناشئ عن الاستيفال وهكذا فصفة التفخيم دي صفة عارضة لأن ممكن الحرف يفخم بمرتبة معينة وممكن يقل عن المرتبة دي وفي أحيانا حروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا زي ما حيأتي بعد كده إن شاء الله فالتفخيط ده صفه ناشئه عن الاستعلاء صفه عارضه للحرف والترقيق كذلك وصفه الاظهار والاضغام والاخفاء كل ديت من الصفات العارضه التي قد تترك الحرف احيانا وقد تصاحبه احيانا يبقى كده عرفنا ان التجويد اصطلاحا هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه وقلنا ان حق الحرف الصفات اللازمه الذاتيه التي لا تنفك عن حرف ومستحق الحرف هي صفاته العارضه التي تنشا عن الصفات اللازمه وقد تصاحب الحرف احيانا وقد تتركه احيانا يبقى كده احنا عندنا في التجويد في ثلاث حاجات مميزة للتعريف إنه يخرج كل حرف المخرجي لواحد الأمر الثاني إعطاء الحرف حقه والأمر الثالث إعطاء الحرف مستحقه يبقى كده اللي يعمل الثلاثة دول يبقى جوه الحرف وجوه ده الكلمة التي ينطقه طيب ده التعريف ده الحد يعني زي ما بيسموه في في مبادئ العلم يسموه الحد اللي هو تعريف العلم طيب حكم العلم حكم تعلم علم التجويد العلماء قسموا علم التجويد لتجويد علمي التجويد, عملي. التجويد العلمي اللي هو معرفه احكام التجويد وقواعد التجويد ده التجويد العلمي معرفة أحكام التجويد وقواعد التجويد. التجويد ده التجويد العلمي اللي هو المعرفه بالاحكام والقواعد التجويد العملي اللي هو التطبيق العملي اللي هو قراءة القرآن بالتجويد قراءه القرآن بالتجويد عندنا في تجويد علمي وفي تجويد عملي لأن حكم كل واحد بيختلف عن الثاني فبيقول العلم به فرض كفاية العلم بإحكام التجويد وقواعد التجويد فرض كفاية زي كثير من العلوم إن هو العلم بها فرض كفاية أما التجويد العملي بيقول والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة يبقى التجويد العلمي حكمه أنه فرض كفاية ككثير من العلوم معرفة قواعدها وأحكامها فرض على الكفاية لابد أن يوجد من الأمة من يعلم هذا العلم ويعرف أحكامه أما التجويد العملي فهو فرض عيني يعني واجب على كل مسلم ومسلمة عايز عايز يقرأ القرآن إنه يقرأ بالتجويد. قال لقوله تعالى ورد للقرآن ترتيلا ورد للقرآن ترتيلا فده أمر بترتيل القرآن يعني السيوطي رحمة الله عليه نقل عن الإمام علي رضي الله عنه إن يرد القرآن ترتيلا. قال قال علي معرف الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ده نقل سيوت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الترتيل معرفة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وفي التفسير أورد المفسرون في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءة الملك كما قرأ عليك ده يعني استدل به اهل العلم على وجوب تعلم احكام وجوب العمل باحكام التجويد وجوب العمل باحكام التجويد ان التجويد العملي ده فرض على كل قارئ اللي عايز يقرا القران لابد ان يقرأه بالتجويد لذلك الامام من الجزري رحمه الله في في المقدمه في اللي هي زي ما المشهور عنها يعني وموجود كذلك في طيبة النشر يقول فيها في مسألة تعلم التجويد يعني يقول والأخذ بالتجويد فرض لازم من لم يجود القرآن آثم فذكر أن ذا يأثم من لم يجود القرآن والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن ده وده يعني اللي ذهب ليه المتقدمين من علماء القراءات والتجويد يعني المتقدمين من علماء القران القراءات والتجويد متفقين على ان العمل بالتجويد العمل بيه اللي هو التجويد العملي يعني اللي هو مراعاه احكام التجويد اثناء القراءة ده واجب فرض عين وإن كان حصل خلاف عند المتأخرين لكن المتقدمين من علماء التجويد والقراءات متفقين على هذا الحكم ويعني إن كان في اختلاف بعد كده في في المتأخرين لكن الكلام على إن التجويد من من العلوم الواجب العمل بها فده كلام قريب يعني ده كلام قريب لأن زي ما كان ابن الجزري رحمة الله عليه بيقول في في كتاب النشر قال رحمه الله بيقول ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن ويقامة حدوده كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه ويقامة حروفه على الصفات المترقات من أئمة القراء من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مش حن مش حن مع المسألة دي كتير في مسألة التجويد العملي لكن نقول إن لابد يعني إن كل مسلم ومسلمة أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما وصل إليه يعني الشيخ رحمة الله رحمة الله عليه يقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرسولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيستدل يعني على وجوب تعلم أو وجوب العمل بأحكام التنويد. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اقرأوا القران بلحون العرب واصواتها وإياكم ولحون اهل الفسق والكبائر فانه سيجيء اقوام من بعدي يرجعون القران ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم الحديث اللي استدل به الشيخ هنا رواه طبراني في الأوسط وروى البيهقي في البيهقي وفي الشعاب والحديث ضعيف ضعف الشيخ البني من حديث حزيفة رضي الله عنه والحديث ضعيف وماروي باللفظ ويكم ولحون أهل الكتابين هو طورا والإنجيل يعني وعلى أي الفاظ فهو الحديث ضعيف ويغني عنه حديث ابن مسعود رأى الطوراني في الأوسط بسند حسن إن ابن مسعود قرأ عليه رجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقرأها مرسلة يعني كلمة الفقراء قرأها مرسلة يعني بلا مد يعني فقال عبد الله ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الرجل وكيف أقرأكها يا أب عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها رضي الله عنه فهو أنكر على الرجل عبد الله بن سعود يعني أنكر على الرجل أنه لم يقرأ الكلمة ممدودة كما أقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لعبد الله بن مسعود وصححها له فدا يعني دليل على ان عبد الله بن مسعود انكر على هذا الرجل القراءه بهذه الصفه ان هذه الصفه لابد ان تكون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون موافقه لصفه قراءه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طيب ده الحكم موضوع علم التجويد قال الكلمات القرآنية وقيل الحديث كذلك لكن طبعا الصحيح أن التجويد متعلق بالقرآن الكريم فقط وليس داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب قال فضله فضل تعلم علم التجويد يعني قاله من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب يعني فضله إيه إيه الفضل بتاع هذا العلم وضعه أئمة القراءة هو من الجهة العملية اللي وضع علم التجويد القواعد يعني من الجهل العملية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجاء أمة القراء اتبعوا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي وصلت إلينا بالاستند المتصل عن الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم ويعني نظروا في هذه الصفة واتخذوا منها. قواعد وأحكام علم التجويد فأي مثل القراءة هم الذين سطروا قواعد علم التجويد وأحكامه بالرجوع للصفة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمنقولة إلينا بالإسناد المتصل. فائدة علم التجويد يعني إيه الفائدة اللي على العبد بتعلم تعلم علم التجويد قال الفوز بسعادة الدارية يعني اه, اه التعلم تعلم علم التجويد وال والعمل به من الأشياء اللي تعلي منزلة العبد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني هو في منزلة هؤلاء عند الله عز وجل والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فيعني قراءة القرآن بالصفة التي وردت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعليم من منزلة العلم استمداده استمداد علم التجويد وقواعد علم التجويد يعني جبناه منين يعني حطينا القواعد دي منين يقول استمداده من الكتاب والسنة يعني من الكتاب هو مسألة علم إن hna jib حكام وقواعد علم التجويد من الكتاب يعني, يعني من الجهة العملية قراءة الكتاب أو القرآن يعني ممكن محتملة لكن من الكتاب نفسه كقرآن لا هو مفيش في القرآن في آيات القرآن ونصوص القرآن قواعد لعلم التجويد ولكن متخذه من الكتاب من قراءة القرآن يعني من القراءة نفسها من القراءة العملية الأداء نفسه الأداء لكلمات القرآن ده اللي ممكن نستمد منه الأحكام وقواعد علم التجويد ومن السنة يعني وبقول من الكتاب والسنة من السنة كذلك برضو يعني ما فيش في السنة نص في قواعد علم التجويد ولكن هي السنة العملية اللي هي قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقرآن دي اللي ممكن يستمد منها لكن كتاب والسنة كنصوص لا مفيش من نصوص الكتاب والسنة ما يؤخذ منه أحكام وقواعد علم التجويد لكن من القراءة كيفية القراءة وكيفية أداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكلمات القرآن وكذلك كيفية أداء الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى وصل إلينا بهذا الإسناد الثابت فده اللي ممكن يستمد منه كيفية القرآن نفسها كيفية أداء الكلمات القرآنية نفسها لكن نصوص كتاب والسنة ليس فيها ما يدل على أحكامه وقواعد علم التجويد طيب اسمه اسم العلم علم التجويد مسائله المسائل بتاعت علم التجويد قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئية يعني مثلا قاعدة مثلا نحن نقول كل نون ساكنة بعدها حرف من حروف الحلق مثلا فهي مظهرة ده ايه دي قاعدة احكام الجزئيات بقى ان احنا نشوف حروف الحلق دي ايه لما زي ما حنيجي ان شاء الله في النون الساكنة والتنوين لان حروف الحلق دي ست حروف همز ال الهامزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فايه حرف من الحروف دي يقع بعد النون الساكنة حيبدأ من حروف الاظهار فتكون النون عنده او التنوين مظهرة تمام فدي جزئية مثالة ان اذا وقع بعد النون حرف الهمزة فالنون مظهرة دي جزئية عيفناها منين من القاعدة الكلية اللي هي ان كل نون ساكنة يقع بعدها حرف من حروف الحلق فهي مظهرة طيب غايته احنا بنتعلم علم التجويد ده إيه الغاية اللي حنستفيد بها من جهة العملية يعني صون اللسان يعني اللحن في كلام الله تعالى اللحن يعني الخطأ إن الإنسان يخطئ في كلام الله سبحانه وتعالى فعلم التجويد بنتعلمه عشان نصون اللسان عن إنه يخطئ في أداء الكلمات القرآنية وفي قراءة القرآن واللحن هو الخطأ والميل عن الصواد هو بيقول صنع لسانة عن اللحن فطبعا بيعرف اللحن عشان نفهم يعني إيه اللحن فده يعني استطراد يعني بيعقول والنحن هو الخطأ والميل عن الصواد وهو قسمان اللحن ده قسمين جلي وخفي جلي يعني ظاهر وخفي يعني ليس بظاهر فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا يخل بعرف القراءه يعني بيخل باللي بي ال... ب... ال... اصطلح عليه اهل العلم في القراءات ان, إن... اللي... اللي بعدها مثلا ميم نون الساكنة اللي بعدها ميم مثلا يبقى يضغم فلو واحد بقى اضغمش بغنة يبقى هو كده أخلي بعرف القراءة أخلي بالعرف اللي اللي تعارف عليه أهل هذا الفن وعلماء القراءات تعرفوا على إن كل نون ساكنة بعدها ميم يبقى النون دي تضغم في الميم بغنة فواحد ما عملش كده هو كده أخلي بعرف القراءة سواء أخلى بالمعنى أم لا فده خطأ في الجلي خطأ يطرق على الفصف يخل بعرف القراءة سواء أخلي بالمعنى أم لا طب إيه أمثلة الجلي كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة يبقى الخطأ اللي يخل بعرف القراءة سواء أخلي بالمعنى أم لا اللي هو اللحن الجلي ده كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة إنه هو بدل ما ما ينطق طاء يجيبها تاء بدل ما ينطق حرف يجيب حرف مكانه فده لحن نجالي او حركة بحركة انه بدل ما يفتحها كسرها اضمها بدل ما يضمها فتحها او كسرها ايا كان حركة بحركة من حركات الاعراب يعني او التشكيل فده سواء اخلي بالمعنى ام لم يخل بالمعنى فده لحن نجالي اللي هو تغيير حرف بحرف أو حركة بحركة يبقى النحن الجلي إنه يغير حرف بحرف أو حركة بحركة تمام؟ فده يخل بعرف القراء سواء أخلي بالمعنى أو لا يعني كيبدل الطاء تاء مثلا بترك الاستعلاء فيه ماشي كده يعني مثلا إيه هو بدل ما يقول القانطين ألا القانتين هذا طبعا غير المعنى القانطين القنوط اليأس القالتين القنوط بالتاء العبادة فده غير المعنى تمام فسواء هو غير المعنى او ما غيرهاش فده اسمه لحن جل مثال ان هو اخل بعرف القراءة فقط ولم يخل بالمعنى انه يفخم حرف من الحروف المرققة يخليه حرف مفخم يعني بدل ما يقول المستقيم بالسين ي يفخم في في السين شوية والمستقيم فده أخل بعرف القراءة لكن لم يخل بالمعنى لأن يعني هي المعنى واحد لكن أخل بعرف القراءة لأنه فخم حرف لا يستحق التفخيم اللي هو السين يعني طيب المثال الثاني اللي هو أخل بعرف القراءة وأخل بالمعنى كذلك ضم تاء نعم او فتح دال الحمد لله يعني لما يقول صلاة الذين انعمت عليهم ده تاء الخطاب لرب العالمين سبحانه وتعالى فلو قلت انعمته ده ضم التاء يعني بقى التاء المتكلم فده طبعا اخلي بالمعنى بل ان الحكم الفقهي يعني لو نطق بذلك اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة فده أخل بعرف القراء وأخل بلي وأخل بالمعنى. ويبحنا كده بنتكلم في إن اللحن الجلي يخل بعرف القراء سواء أخل بالمعنى أو لا. اللحن الجلي ده سموه جلي وسمية جليا أي ظاهرا لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته. يعني ممكن واحد عادي مش مش من أهل التجويد يعرف اللحن الجلي. والخفي وخطأ وينظره على الألفاظ في فيخل بالعرف دون المعنى. زي المثال اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص اللي يخل بعرف القراءة كترك الغنى وقصر الممدود ومد المقصور وغير ذلك ده ايه ده اسمه لحن خفي لانه يخل بعرف القراءة يخل صورة اللي تعارف عليها القراء واهل الاداء في اداء الكلمات في القراء طيب سمي خفيا لاختصاص أهل الفن هو والأول آية الجلي حرام يأثم القارئ بفعله ده طبعا لو تعمد ذلك لكن لو واحد أخطأ وجاب تشكيل غلط في كلمة بدون ما ما يعرف لأنه إما أنه جاهل ما يعرفش التشكيل الصحيح مثلا ما قرأهش على حد أو أنه تلخبط وجاب تشكيل خطأ في كلمة بدون قصد يعني هو اخطأ وظن ان هي التشكيل كده وهو مش كده او بدل حرف بحرف بدون برضو ما ايه بدون ما يقصد فده لو تعمد ذلك يأثم لكن بدون تعمد ذلك لا لا اسم عليه طوانيا والثاني اي الخفي مكروه ومعيب عند اهل الفن وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة برضو زي ما قلنا اذا تعمد ذلك إيه لكن إيه واحد عنده القدرة والاستطاعة على انه يتعلم احكام التجويد ولا يتعلمها ويقرأ القرآن بغير تجويد فهذا على كلام المتقدمين من اهل العلم فهو ايه فهو آسم كما ذكر ذلك الامام ابن الجزري رحمه الله عليه. يعني سواء اللحن الجلي أو الخفي ده يخل بعرف القراءة والمطلوب أن يلحن القارئ في قراءات القرآن لا بهذا ولا بذلك بعد ذلك يقول مراتب القراءة الشيخ بيتكلم عن مراتب القراءة هي أربع مراتب على المشهور مشهور من كلام أهل للأداء وعلماء التجويد والقراءات إن مراتب القراءة اربع مراتب قال الأولى الترتيل وهو القراءه بتأوده واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني ترتيل إنه هو قراءة في, في تأوده واطمئنان يعني مش سريع في القراءة إن يقرأ بـ بـ بهدوء بالراحة ويخرج كل حرف المخرج مع عطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعالي الثانية التحقيق وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا وهو المأخوذ به في مقام التعليم ليرطى ضاء اللسان على التلاوة السليم الثالثة الحذر وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام الرابعة التدوير ومرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به قال تعالى وردت الله ترتيلا إبا مراتب القرآن مراتب قراءة القرآن أربعة ترتيل والتحقيق والحدر والتدوير وإن كان يعني في خلاف في موضوع مراتب القراءة ديت لكن ده المشهور واللي عليه جماهير أهل آه الأداء في مراتب آه القراءة كده هو خلص المقدمة اللي كان عايز يتكلم عليها المصنف في مبادئ علم التجويد ومراتب القراءة لكن قبل ما نبدأ في المسائل بتاعة التجويد اللي ها يبدأ بالاستعاذة والبسملة اتكلم يعني عن لمحه تاريخيه كده عن علم التجويد وتطور علم التجويد يعني في زمن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وزمن نزول القرآن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى قواعد التجويد لانه كان بيتلقى التجويد شفاهه من جبريل عليه السلام فكان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم القران فكان النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يأخذ هذه وهذه القواعد ويطبقها عمليا كما تعلمها من جبريل عليه السلام. لكن ماكرتشي مفصلة في سورة قواعد وأحكام. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم كان يقرأ أصحابه بمثل ما قرأ على جبريل عليه السلام. كان الصحابة ورده مش محتاجين لقواعد مكتوبة يعرفوا يقرؤوا بها القرآن لأنهما كانوا بيقرؤوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك كان الصحابة يقرؤوا من بعده لغاية ما حصل اتساع الدولة الإسلامية واتساع الفتوحات والحصل بعده مسألة جمع القرآن لما كثر وقوع القتل فيه حمله القران واتسعت الفتحات ودخل في الاسلام من ليس من العرب فبداوا يقراوا القران بلهجاتهم فبدات يحصل في نوع من الانحراف في صفة القراءة وفي هيئة القراءة بسبب عجمة اللسان هم, يعني هم اللسان هم غير عربي فمش قادرين ان هم يقرأوا القرآن بنفس الصورة اللي كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم فبدأ التفكير في وضع قواعد واحكام هذا العلم في في المئة بعد المئة الثانية الأولى يعني, يعني يقال ان أول من وضع قواعد التجويد كان الخليل بن أحمد رحمه الله خليل بن أحمد توفي سنة مئة وسبعين هجرية هذا زي ما قلنا بسبب دخول غير العرب في الإسلام وأنه لسانهم لا يستطيع إتقان إتقان القراءة الصحيحة وقيل ان أول من كتب في قواعد التجويد هو أبو عبيد القاسم رحمه الله ده توفي بعد المئة الثانية في سنة 224 فبسبب اتساع الدولة الإسلامية واختلاط لسان الأعجامي بالعربي وكثرت اللحن على الأنسلة وبدأ إحداث النقط والشكل ووضع قواعد علم التوجيدي يعني القرآن في الأول ما كانش منقوط ما كانش فيه نقط ولا كان متشكل مش بالصورة اللي موجودة عندنا في المصاحف دلوقتي فبدأوا النقط المصحف يحطوا النقط اتهي يحطونه نقطتين من فوق اليهن نقطتين من تحت وهكذا ووضع التشكيل كذلك ضم فتحة ثم وضعوا قواعد التجويد بعد ذلك أما بالنظم بقى بداية النظم في علم التجويد كان زي ما قال آآ آآ ابن الجزر رحمه الله أنه كان أول نظم في علم التجويد كان قصيدة لأبي مزاحم الخاقاني رحمه الله وده كان توفي سنة 325 هجرية في آخر القرن الثالث الهجري وتعتبر دي أقدم نص في علم التجويد لغاية ما جه جاه الامام من الجزري في تطور في علم التجويد لغاية ما جاه الامام المحقق ابن الجزري أبو الخير بن محمد بن محمد ابن محمد بن الجزري رحمه الله ده توفي سنة 833 هجرية وبدأ في قواعد في وضع قواعد لعلم التجويد وتتابع الناس بعد كده في, في علم التجويد احنا ان شاء الله هناخد القواعد والاحكام بتاعت علم التجويد ديت روايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه ان شاء الله يعني نتكلم في المره القادمه يعني ايه قراءه يعني ايه روايه وموضوع الطريق الشاطبيه ده نتكلم عليه في المره القادمه ان شاء الله وعشان نعرف انضبط المصافة عندنا إيه إيه كيف ضبطت وعلى أي وجه ضبطت فنتكلم إن شاء الله عليهم في المرة القادمة وإن شاء الله نبدأ في أحكام مسائل علم التجود في المرة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين